فضيله الشيخ عطية صقر هل للدعاء شروط حتى يستجيب الله تعالى لصاحب الدعاء قال الله تعالى وقال ربكم دعوني استجب لكم أمرنا الله في آيات كثيرة بالدعاء ووعد بالاستجابة كما جاءت بذلك أحاديث كثيرة والدعاء عبادة أو مخ العبادة كما صرح به في بعض الأحاديث ولكل عبادة أركان وشروط وآداب حتى تصح وتقبل قال العلماء من شروط قبول الدعاء حضور الذهن والقلب عند الدعاء فلا يكتف الإنسان بمجرد تحريك اللسان بالدعاء وذهنه منصرف عن الله ولا يكفي حضور الذهن مع خمود العاطفة بل لا بد من الرغبة في الإجابة والرهبة من عدمها واستحضار عظمة الله سبحانه ويؤكد هذا ما جاء في نهاية الآيات التي ذكرت دعاء أيوب وذنون وزكريا حيث قال رب العزة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالداعي لا بد ان يكون مطيعا لله غير مقصر ومقبلا على الطاعة بحب ومسارعه وراغبا في الاستجابه راهبا من الطرد والحرمان خاشعا حاضر الذهن والقلب وصح في الحديث ان أكل الحرام يمنع استجابه الدعاء حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له كما جاء في الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن يطيب مطعمه ليستجاب دعاؤه هذه بعض الأمور التي لا بد منها لاستجابة الدعاء، ومن المندوبات الطهارة واستقبال القبلة والدعاء بالمأثور وتحري الأوقات والأماكن المباركة، كالنصف الثاني من الليل وما بين الأذان والإقامة وعند رؤية الكعبة وفي ساعة الإجابة يوم الجمعة. كما يسن افتتاح الدعاء بالبسمله وحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله والختام بالصلاة عليه ايضا فالله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويترك ما بينهما وهناك كتب وضعت في الدعاء يمكن الرجوع إليها والله أعلم